مَجَاحُهُ بِهَوَسٍ شَيْطَانٍ tanpa Wo囊 خل... وغيف <تصفيق> سليم أخشى <تصفيق> أن المترجم <تصفيق> للقناة سُلَيْمَانَ وَعُدْنُهُ وَأَنظُمَ لَا يَشْعُرُونَ <تصفيق> التي انعمت علي وعلى والدي وليحن ترضى وان امن النسوليحن ترضى واعد الخير يرحمك في عبادك الصالحين فقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدى أن كان لمن لك تغير ذلك